عفيف الوله كلمات الشاعر حجاب بن طايع حليل المدى مثليلي بدأت شكواي حليل المدى مثليلي بدأت شكواي حالي المدى مثلي لي شكواي حيره تشبح حيرتي واغترابي حزين اشوفه كل ما احترت خطاي حزين اشوفه كل ما احتارت اخطائي حزين كل اخطائي كأنه يشاركني من سنين ما بين شكله يحاول يعتذر عن خطاياي يحاول يعتذر عن خطايا بالحلم عاشق وصابي وقول هين وتظاهر من أقصاي اني خليل بال حزت غيابي واني بغيباتي نسجت أول رضاي واني بغيباتي نسجت أول واني سجت أول رضاي وسرجت لحظات الرضا والتحابي ومد له في لحظة الوجد مناي ومد له في لحظة الوجد مناي ومد له في لحظة الوجد مناي واذكر لها اللي يستهل له كتابي وقول انك تشابهت وياي واقول دام انك تشابهت وياي حقي عليك انك تقدر مصابي قله تراني في حفيف الولاه جاي تسبق ركاب الشوق يمه ركابي, شوقي أمه ركابي كانهم وافقني طوعا ني الرأي كانهم وافقني طوعا ني الرأي كانهم وافقني اطاعوني الرأي واعطيه لو خفف علي عذابي اللي يجلمنا الغلا في حناياي اللي جول من الغلا في حناياي اللي جول من الغلا في اثمن رصيد باقي في حسابي وان كان شفتها ما تكفل البدء في غيابي جرابي اسأل يدينا عن مواري هداياي وليا سأل عن حالتي قول ما بيهاي